بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان لإقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسهل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وطاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤغيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها دوعا إذا مَسَّهُ الشر جدوعا وإذا مسته الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلافهم دائمون والذين في أموالهم حق معدوم للسائل والمحروم والذين يصدقون في يوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معمون والذين هم لفروجهم حافقون إلا على أدوابهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك هم العادون والذين هم والذين هم بشهاداتهم والذين هم على صلاةهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهفعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيضمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن خَلَقْنَا هُمْ مَا يَعْمَلُونَ أَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد فراعن يوم يخرجون من الأجداد فراعن كأنهم إلى نصيب يحضون خاشعة أبصار ترهقهم دل ذلك اليوم الذي كانوا يعدون